وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبُ قَوْلُهُمُ أَهِذا كُنَّا تُرَابًا إِنَّا لَفِي خلق جديد أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ بيم واولائك لغلالو في اعناقهم واولائك واولائك اصحاب النارهم فيها خالدون